مفجية للشرات من يوم الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع مرقى السعي قاس قرآن قلقوا الشيء قياه فاسعوا إلى ذكر الله تفسير قلوا محايد محايد حايدو قلوا ليه با ميسا آه وحاوه يا وحكا لقوا وضعوا كوضع آياد التفسير كيدو محملنا وقون اياه وشاقوا فقيه لا اله إلا الله تعالى انسوا عنهم حدثني يحيى ويروي عن مالك انه ساله ودييه ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى إلى هذا الكيس يا ايها الذين امنوا ا امركم الى اله بمعنى يا ايها المؤمنون لك دنسا والموصول مع صلته بقوه المشتق الها اذا نوديه مثل لو ضواق للصلاه من يوم الجمعه مالك الجمعه فاسعوا ارض الى ذكر الله الى ذكر الله عز فقال أن شهاب محوري كان عمر وخطاب حوها يقرأها كأخرية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانضوا إلى ذكر الله صلص أخر يجلسوا فانضوا الصعبة إلى ذكر الله إلى ذكر, ذكر القيسة سبحانه وتعالى قال المال محوري إنما وإنما الصعي صعي في كتاب الله تعالى كتاب كلا لو شادي. والعمل عمل فالكئير والفعل وفعل كويان يقول الله تبارك وتعالى إلهي وحيري وإذا تولى, وإذا تولى مركو جيسرن وحقك الجيسرن صعى في الأرض الكوردي وقال تعالى إلهي وحيري وأما من جاءك قفك كوي ماد يسعى إسراءه أرضية وهو يخشى إلهي نكع صلى وتعالى. وقال الوحوري ثم أدبرا ووجي سديس عيصة الأرضية وقال لا الوحوري إن صعيكم عمل لشتى وامدك لا تكسان قال المالك وحور فليس الصعي صعيه ماها الذي صعيه قاسه ذكر الله لهيه الشيغي في كتابه كتابك سوكو الشيغي بالسعي على الاقدام أرض ذهي اللغه لغو ارد لمو ودو ولل اشتداد قوه لنا لمو ودو وانما عنا اله ووجهان العمل والفعل طيب ابن الشهاب مرخ ويديم ومالك ووجهوا قراءه عمر الخطاب قراءه عمر وخطاب قراءة عمر والقراءه الشاذه ويام والقراءه الشاذه لا تصلح للقراء ولكن تصلح للتفسير باليد ina quraan hanu akhri doonaa suubato laakiin waxuu suubtaa quraanka inaa ku fasirto marka aayadaas uu ku fasirayaa marka waxa weeyaan taas waa sida ta kale aayadan hadda markii la yiri waxa weeyaan way ila tawalla ka soo daban halka gaaraya lagama wada wada markuu waxa weeyaan jeesadu uu xaq سوء فساد هذه مركه عملك فسادك اا ذولك او قمن يا سعي لا مغا عبى او وحويا وحليد ليفسد فيها ويهلك الحرث والنصل والله لا يحب الفساد طيب وحاضرين نغادلي وحان ويان بشدي ضخمته النبي عليه الصلاه والسلام هي عبد ابن ام المكتوم عبد الله ابن ام المكتوم هو واحد على النبي صلى الله عليه وسلم قلد له قريش ده كو nimankan waxa wayan foqorada iska fogaay horta الله asan kula kulmiinaay Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu damcay in ay kuwanaasiir sugaan balse kuwana banlinay soo xanuun aan u la fariisto Abdullah ibn Matumba nabiga soo daba dhaqaaqayri nabiga Ilaahay haa dhiga xanuun samin ana rahaa kaleey barbuuye Madgasa طيب مرغب أما من جاك يسعى بالأيدي معنى يسعى عمل فليو خيرك قمانيا وهو يخشى ذاكوة الماميسة فأنت عنه سلاحة طيب ثم أدبرا يسعى ثم أدبرا في العمود جيسدي يسعى يسعى يسعى, يسعى و أطلوك فسادك صمينيا يسعى بمعنى عملك و أطلوك كقمانيا فسادك أويا فَتَرَوْحَ لَغَهَدَنِ مَرْخَا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَطَأَ أَيْ إِنَّ عَمَلَكُمْ لَشَطَأَ عَمَلُكُمْ وَمِدْكَلَ تَكْسَن وَيَا طيب وكذلك إله قران وحك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى هم وحويا انقفكم وسنانه إلا وحو أرضي مويان ما يولي سلى الإنسان إلا ما سعى انقفكم وسنانه إلا وحو شقيس مويان وأن سعيه سوف يرى طيب <تصفيق> مرخي مالك وحيري رحم الله وتعالى الله سعي القران قالوا شيقه وا سعينا وخان سعي كلامها ابله ياه والقصه سوي مرخا القران كان هو يعني اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فس او الى ذكر الله سعي قاصد بمعنى هو يعني عمل لله هو ذكر الله حقي سوسخ اللهم صل على قال مالك وحيري فليس السعي سعي ما ها. الذي صعي قاسو ذكر الله له كشاري في كتابي كتاب كيسا بصعي على الأقدام أرض قم ذهل أرضه ولا الاشتدادي إلا قوليه وإنما عروح له الجيدة العمل عمل فلئي والفعل يفعل كالقمن يو باب ما جاوي حين كين دوبابي في الإمام إمامك وينزل الدقية بقريات قرية يوم الجمعة مالك الجمعة في السفر السفر سوى السفر كجرا با ميه القريه بودغاي بلكه ورنقص قال يحيى وحيري قال مالك وحيري اذا نزل الامام امام کو حديو دغو بقريه قريو وتجب اي كواجب ساي فيها دخريره الجمعه جمعه والامام امام كنا مسافر مسافر يهي او فقر ضب وخطبده وجمع ها <تصفيق> وجمع وكلميه بهم يغا فان اهل تلك القريه قريها ايذا اهل كدو وغيرهم غير الكود يجمعونه ويلج جمع عيسى معهم عيسى وكاس لان امام بلاي امامو وجي ان هو شن قمتم بلااين الا حين هذين خطبه الجمعه يسح المسيقل بال مرغوا حويا هدي خطبته مرغوا حويا ماشي انه اللي حاجي خطبته عيد وحاول يا الجمعان المره او الجمعان يسريع قال يحيى وححد قال مالك بو وححد وين جمع وين جمع الامام امامكم حضو الجمعيه وهو مسافر ومسرع ومسافر بقريه غرية لا تجب اليك واديو فيها دحله دال جمعه سجمعو فلا جمعه لو وح جمعه وصمانن السقف ولا لاهل تلك القريه قريه لا يدار واحد جمعي وصمانن ولا لمن جمع معهم في دمعه جمع سنه وما صمانن وبغيره غير خوله وليتمم أهل تلك القرية في قرية أيضا إهل كيلو إيه وغيرهم غير كوتبان ممن ليس مسافرون ونضكع المسافرين تا حينا الصلاة الصلاة حقا ميستران الحكرة الدولة يا شيخ الله الله قرية mid أمد وحاول أن يكون جبته مرغة أسأل الله مستعانة يا جمعة ماذا أمد أي أن الجمعة هو جبن تأي الجمعة هو جبتي مرغة ومحي واجب وتويان تا اي جمعة كو واجبتي وا قري يحشروا لا جهله سرودا سو عين لا جهله هورتا دد مر خاصو حويا جمعا اقومكرا او عدد وايل لهره واحد عدد وايل لهره عدت يتروي اندون برت عدد كو الا عدد يتروا عين لهلا وايل دد دكن waa ila masuufriin hayn wa in marxa saxawayaan dadkas ay dad ji markaa saxawayaan allah u saane ayeeh kan gaarede shuruudii salaada kana hawale ku wada leeyee qoryo hadda ay shuruud ah hayna ku waajibay adda kan markan muhoona qorya muqowa عدتكم مرخب محور القرية ومسألة خلافية ومسألة ناس ومع ذلك قيمة كبيرة هن أفرطان باشرطية فرطان باشرطية ومذهب مالكي غيركي مذهب الشافعي إمالكي يضي قيمة نوعا ساقبة مرخب لكي واحد دل الشروط أيس هو فخصيهن أي مض وشروطه سيكوه حوياً أفرشني وإن وقته فتقار جمعاديه wa ina qaryadaasi qaryo markaas xawayaan dhisan ehelkeeduna ay markaas xawayaan halka ayay deganaana ay ka caadayeen oo ay degan yihiin weeya wa in markaas xawayaan ay allahumustaan lama khuddo wa ina maashi la helo wala baxdo waad mar wax ila soo afsiin laakiin ma mamark iyashafii iyahanabilada qayb kamid afarta qaybtaan afarta waan la wa hawaya jumca lagu leeyahay oo u jumayn bulenya afartan qamaysha laga waayayna jumca malabku wada sheekayso mas'aladaas markaa waa mas'alad aadna laga xogbadan yahay weeyaan mas'alada suqna daliila hanufta la fiiriyo ma suqno wa hawaya jumad waxay ku ansixii aqallu al-jam'i luqada carabiga markaa waa inaysu wiidiy aqallu al-jam'i ma saddex ama sawaa afmaan lawa qolbo wejiran addan saddex صدح قف هذي اللي هي له جمعه هذي صدح قف صدح قف جمعه هذي المسافرين تلفتو ذو هذي ايتو كذان ويكان ساحا يساوي نكوها جميعا سادلتي اتباه هذي صدح منه ومسافرين ووذا دا هذي سراعا مده وخطبه هذي ويسكتو كنيا جمعه هذي اسكتو كنقران طورنه ويسكتو كنقران ويسكتو كنقران مسأله هذي مرقب ومسأله وحوه ينقاد دليله هنو حوك بنا حديث كان اي اي دليل علماء افرتن غشرديه يا حديث بعض الصحابه وحلوه يدي ما لان كانت جمعه اد اوجتي ما نشي ugu horqisay qobal lagu ooyi imisaalahaydeen afrtan baana haybuur bas afrtan baana haybuur laakiin afrtan نبينا <تصفيق> عليه الصلاه والسلام وليا فطن باشردي المنور عدت شي احايان بو شغي حالده مارخاي اي مارخاي حالددا جوجنت اهان بو كوطلمي لا تدل على العموم الواقعي الاصوليه حالده مارخاي جلت هاداد كو ورانزو عام ماتوسيص صدرت عندما مارخا سحويان اتراره انغو وخا ويان magaali hebl joogna ayaa waxa waxa wiyan waxan sameenay kama dinnada magaalada iyo qarnu waxaasi qabsadeydi waa ay adiga xaaladda markaa ku jilteen ma ka warantay xiga ayu tahay walba leeyda saadalkii wuxuu ka waramay kaliya intay ahaayeen ee mid kale waxa maasha talna jumcada muhaashar iyo walba tookanaya jamaac soomaal salada kala jamaac ma lugto kado salada kala marka jamaac yedo ما هي مرة قلتها ويجمع شروطك لأكل دون هذا هذا يجمع جمع عن صلاة كلا وكوان صحي الصدح قف ما هي تغمره قد يدي لنا الصدح قف وكوان صحي ودليل ذي الله يعني بها سعد الكريم عمد الشوكاني الله تعالى بسلوه كوره من فصيل الجرغار ويسألوه بسلوه كوره المتدفق على حدايق الأزهار وحق الله الكوره من الشيخ الصلاة المتيمي رحل الله تعالى في اختيارات الفقهية كتاب بسلواته وجل وحكروه كاور في مجموعه الفتاوى رحمه الله تعالى ابن عثيمين وحكروه في شرح الممتع وكذلك في مجموعه الفتاوى وسعودي الشيخ بن باز فكوره بيسوم في مجموعه الفتاوى اللجنة الدائمه في فتاواه وكاور انت كذلك الشوكاني ميلكنا وكاور همي او احمر صاحبها وكتابه سمير الاوتار ويقال انه كاور الله تعالى طبعا كتاب تفسير الجلاليه ميلكاب وكورني شيخ للباني رحمه الله تعالى في تمام المنه ويساونك ورحمه الله تعالى يكذلك الأجوبة النافعة وحاولي الأمام العوائش رحمه الله تعالى يساونه كورو الكتاب كيس اللويقان المصوعة الفقهية الميسرة ابن قدام رحمه الله تعالى كتاب كيس المغني اللويقانو كوروهما اذا المساله سو مساله دليلها سيده او حقوق بدن ويا و هو كره ابن رشد القرطبي كتاب في الصلو يقانه ابن رشد القرطبي المالكي كتاب في الصلو يقانه هو ويا بدايه المستحد والنهايه المقتصد الله تعالى طيب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بيسوناك و في هذه خير العباد انت اصورنا واغنى نكونك شاء الله ورحمه الله مساله مساله حقب الله سبحانه وتعالى يسون ها مر عند اسيو مالك في سوقها بل وينو اسك اسوينه قال مالك وحوله ولا جمعته على مسافر من مسافر لوح جمعاله ما ولا بده قال وحن بابو وحن بابو ما جاوا في نص التي في يوم الجمعه ما جاوا وحن في الساعه ساعه التي صاعدها صوفي يوم الجمعه مالك الجمعه وقف سوقان بالسلام ليس على مسافر رجوع لفيده ومصلح سوا مسافر يقول يوم الجمعه الله يغله وبسرق العافيه علل القاب كبيره وحق طبعا اا وحاول ان اي مرخص حاول ان ما مستور لي او كره اي مرخصيم النخ عيوكله وكوي انتي ساب لي شو القول لو خنغريو يا وايه صاعد صاعد لو يقال صعود الاجابه صاعدهاش هلكه كجلته الجمعه ده كنت احجلته ووقتيه معنا يحيى عن مالك عربي زنه قال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب تعالى تري لنا ادوب ماي سودونتشان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان الله ذكر وحوشه يوم الجمعه جماعه قالوا وحوري في حديث الساعه تكسن ساعه لا يوافقها ولا يوافق العبد المسلم او المسلمه والحالو يسون قائمه ترى يصلي صوته كنيس الله الوديسن يا شيعه شي الله هذيك الوديسه اعضاه وسل يا ايها الوسق واشار رسوله وفركه او كو اشاره صلى عليه السلام بيده قعنديسا يقللها صغيرا لي بمعنى عن مالك عن يزيد الله اي يزيد الله الله ابن, ابن الهادي عن محمد بن راهي من الحارف التيميي وطيم القريش عن ابو سلوة المعضر الحامن عوف عن ابو ريلة انه قال وحوري خرست وان بحير الطور القرسي نحق اذا مبحي فلقيت كعب, كعب الاحبار بان فجلست معهم عيسى الفريسي فحدثني وحوري قشيكي عن التوراة التوراة وحدثت عن وحوري قشيكي عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان وحكم ذا فيما شيء حدثت عن قشيكي انقلت انكويري قال رسول الله رسول كذاي وحوري صلى الله عليه وسلم خير يوم ما لنك وخربا او طلعه سو علي عليه ما لنك دشي الشمس عاده يوم الجمعه ما لنك الجمعه لوي يوم المخصوص بالمدح ويوم الجمعه ان بس مخصوص ماشي كنك جيل معنا هان بو جير او النعمه والبيساده مخصوصه لكن معناها بو جيل فيه ما لنك الاحاديث آدم ادم بالابوري وفيه ما لنك نأخبه بضمية الجنة الجنة حقه لكي سوء وفيه ما لنك نحديثات تيب عليه لكي التوبة الأقبلي وفيه ما لنك ما تطلنته وفيه ما لنك تقوم الصعات الصعود السالسة وما من دابة دابة لمجلته إلا وحما نطلقه دول صعوده وحيوانه إلا هذه كان موسيخة ويحرصن إيسائي ويتكرهارعن إيساء موسيخة أي منستة ما يهرصان يسان كما يوم الجمعه مال الجمعه من حين تصبح وقتي وبليسته حتى تظل الشمس عاد لا يصبح ضفقا ايده او من الصاعة ساعه قيامه الجمعه دعي ان قيام ابي مرخص اي نقطه كبقيسا خلص دي على مشريقه تم المستمعه موسيقى بمعنى موسيقى هي موسيقى واسكم معناه لا يمكن أن تكون هناك أساسا الجن والإنس الجن والإنس المريانه وفيه ساعة ساعة باك السرق لا يسادف هؤلاء لكل من عبد أدوى المسلم الله مسلم وهو يصلي صوتك لي يسأل الله إله ويدي سني شيئا شيئ الله أعطاه سني إياه السرق قال كعب الحويري ذلك كاس في كل سنة سنة كسوحا ويان في كل سنة يوموية قالك أبو حويري ذلك معنى مال في كل سنة سنة سنة سنة يوموية في معنى حكوة دا. سنة ديبة مال بيكود الحجل تايو جمعات المرقى سحوية سنة مال كاسي لقن. سنة دمنا مال كاسي أبو حكوة sanad kii xasa saacad gooni ku jirtay saaso qali waxa macna wejiga waaye faqultu hanqiri bal iska dhaafifi kulli jumucatin jumuca kii ku jirtay ee waxa kale macna kale mesha ku jidow waxay raan wuxuu سعدكم wadaa جمعين في سنة الأحضاء حال جمعة وكميدة حال جمعة وكميدة سالسكرة ذا بيدي مرغا سعى فقلت وحن اريبوا يريب بل هي في كل جمعة جمعة سيكون احجلتها فقرأ أبو الحرية توراة التوراة فقال أبو الحرية صدق رسول الله رسول الله نبو قال أبو الحرية الحرية فلقيت بصرة بنا أبي بصرة الغفار ربان لكم بصرة ابن أبي بصرة يسعى أبيه وأصحابه وياه سحاب فقال وحور من اين اقبلت حقا كتمت فقلت سبحان الذي من الطور طورسين حقا كتمت اه عجيب فقال وحور لو ادركت لو ادركت كحطان كسو غارد لها قبل ان تخرجي الي حق انت اوبخين ما خرجت من ما البحر ما هي لا سمعت رسول الله ما قام عليه الصلاه عليه الصلاه يقول يسول لا تعمل مطي جاليدك لو امر هذا فيرس لا تعمل مطي قدك اللهم خرته او لوما لا تعمر الا يسافر عليه هو هذا بمعنى النهي معناها لا تعمل مطي قدك قال لها لا تعمل مطي قدك قالت اللهم خرته لوما قاته الا الى ثلاثه مساجد صفروا خير خدوني. وقص بركك هذه لكن 3 مسجد حقي ما لو قال نقرا الا الى 3 مسجد صدح حقي مويان هذا واحد ما كنت له صلوه هنا 3 مسجد حقي موياني مسجدي مسجد الحرم مساكن حرمك اي هو مسجدي مساكن مسجد المسجد الحرام القس الى حرمك اي هو الى هذا اي كنا اي هو الى مسجدي, مسجدي ايليا امساك إيلي المقدس او امسبي المقدس يشوكوشكي يا قال ابو الدرد توحيد ثم لقيت عبد الله بن سلام بالكلمى فحدثته ان غير حرم بمجلس فدغيكا مع كعب الاحبار النفريسي يوم اش حدثته ان وشكي به شيغ في يوم الجمعه ما نك الجمعه فقلت مرقاسا وحقري قال كعب وحيري ذلك في كل سنه يوم قال قال عبد الله قال ابو الدرد وحيري قال عبد الله بن سلام وحيري كذب كعب كعب ابو شيغي <تصفيق> فقلت لحنري ثم قال كعب هو اخري التورات التورات والتورات بيقول يا خليل فقال الحرير بل هي في كل جماعة جمعه جمعه كل سجدة فقال عبد الله والسلام الحرير صدق كعب بمعنى كعمرت اولها في كل سنة يوم يا ابو غريره وكير في كل, كل راسه وهيش شلون اقارنت التورات والموديه التور هو اسلامي صمحي يهودي هو اسلامي كذب ابي هريره اكو قبسول بل في كل جماعة جمعه جماعك يسجدت مرقسه واخا دعت توراد بو صور قاداي او اخري اسا هو حبسنيا كذب سيدي ابي هريره او شيري بنقته مرقسه هدا وخم كوويي وراداه الرسول لكن كل كي دبو توراد اخري روم بو يوج وارم تابو يري كما قال عبد السلام خوري قد علمت قد علمت وامن اوغه انيغو اي تصاعتها هي صاعدت ايتايبه من اوغهالي وارت اسوغا جمعييه ما سنه بي كديلتا ي مالنكا اسو هيساتين انو ساعاده لفتين فقال ابو رتو وحوري فقلت له انكو اقبلني بهايغه ورهم بل ولا تظن علي هايغه لبخيرن اه ايغه ورهلو هايغه فقال عبد الله بن سلام وحوري هي ايضا اخر ساعه ساعه وضا بيسويان مين يوم الجمعه مالك الجمعه عصرك وحك دمين قالوا ورأيت توحي الفقدت وحنا وكيف تكون سيدهب ونقض بل نقاش فلسفي عندنا وكيف تكون سيدهب ونقض اخر ساعه ساعه غضبه في يوم الجمعه وقد قال رسول الله رسول الله صلى عليه وسلم ويرى لا يصادفها لما كل ما لدى مسلم او مسلم وهو يصلي يصلي لني ما ناهي قرينتكم waxa wayan ee aan qorujisara salaad da kharij keeda qariina u diidisa ma hayno isagu wuxu ka wadaa bimaacna wuxuu haystaan salaadta jumucada inta lagu jira weeyaan inuu uu isalli la jira way waay wa tilka saacada saacadasi atheegay saad laaday min aakhiri waxa weeyo maalinta jumada saacada saacad la isalla fiha la tukilba salaadun miga ها وان الله يديسو قال ابو ياقول من صلى قف فريسه مجلسا ميل ينتظروا اسوغ يوف الصلاه فهو يسوي في صلاه صلاه بوك جرابه حتى حتى يصل الى ادخلي سوني غو سامو قال وريت ووري فقلت واني بلاها هو بسوي سليب قال ووري فودارك هذا اسنا وهو يصلي اللي له ياهي جمعه لو جيدا ما هي قف انت مساء كتغى اما يونتينبي قفسه وحويان وخمر خسارات بو كديرا مرقه طبعا مرقه هو سيلاسبيه اا نجرال ماشي هو دي سو دعي كي تشو هاو الله باخد سؤال والله haddow soo dhurway laafaq laafaq way waxaan waxa markayna ku noqdo meesha la tuqmal madiyo illa ila salasata masajida maanaheedu waa hadii salas waawiya maal baraka loo teey karo oo loo وذاك الخلق ان تركا وحا وين سفرته باركه وادتي كتاه حرم قدس مساجد بيت المقدس مساجد النبي صلى الله عليه وسلم حدابا حديه ليراها ميله كلا جيره انا لا قبر النبي عليه الصلاه والسلام الا تصقوا او باركه اхан تجوس لا لا على القول الأرجحي مبنانا وهو مذهب جماهير اهل العلم وياه اه ما شاء الله واهم مذهب جماهير اهل العلم السراءي قوام طيب محاملك سوا ويان دليله اه دور الروايات كو حديث النبي وحا كسرن اللهم لا تجعل قبري صنما يعبد وفي روايه وثرا يعبد وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم wa qabr digil laa taj calu qabr ciida meel lagu soo diiqo oo lagu soo ciidaha ka dhigan waxa kamida taamarka haddaad la ajle key halka uu tagso lama oqono laakin waxay ku bannaantahay waxa wayan bitaab taa aanba uu bannaansahay waxa uu qasii misaaq nabii sallallahu alayhi wasallam kad oo dad haaxin taa إلا الى ثلاثة مساجدة إث استثناء لما متصل بامي سواء منقضع حدي أن رأينا استثناء هو منقضع ومنقضع مركا لليه هي متصل فهنالتها وحوية المستثناء إيه مستثناء منه هذا مستثناء للصور الهيبي جمسي مستثناء منه وإنه كمدعين منقضع وكا مثلا قام القوم إلا حمارا أصدقائي سألتقائي طمير هو مصطفنه قومك هو مصطفن أعمله إذا طميرك جنسك قومك مزيع ما يكمل معهده وآية تاسفر هو مثلا حتى أمرك هو منقطع عن نراهن أقول نراهن صدح ذا إذا إلا إلى ثلاثة مساجد مساجدهن ما يشعل له الشيء وحين قاعده هو منقطع عن نراهنه صدح رم مسجد ام ايش يلا صدح ذاس وا لو لكن ما لكرنا ما لو سفر كرام ايش وصلنا ودي عامر ما ما يفيدنيش وحين قال يسامركا حدي وا منقد انراهنا ها لو سفر كرمال كلنا ما حايلهسا استن قهوه ولي سيد المرخا سو ولا اسكبه دنگبي وح... لا لازم اوقعوا الفي البرخه لا ومتصل في لا ومتصل هدي قرا كما سي في انو صدخ مسجد موياني بلوكي مو انتي ساكله ما فهمتي او يستعملوا مقعد حضان رانا المساجد موياني ومساجد اون مو لكن بلوكي انتي ساكله اي المساجد كا هين ماله ما لكن محد دينيا لا ده مشي ولا لا تعمل مطيه وايه حدوه متصل على في لا دون ويعمل فريص يستتمه ويعمل فريو دول او ضمن نقن جبي ومتصل مرخه ودي جن مستتناها ونقليا جنسه مستتامنه ونقليا او دولكي مسايكي يقطع امر من نقنيه صار القوم الا سيدن وكز زيد كوامن جنس القوم صمه انت هو حمرخه كوسي لا لا تشد رقحاره الا الى ثلاثه مساجد سفر لوماد كيسه بالايد مال ما كان سفر ووماد كيسه وحا ويا ثلاثه مساجد وحن كانه في صحيح مسلم اه اما بنصي طبعا كلهم رخا الا وحي المياني مساله سو مساله راجحه اساسا راجح خطاي طيب. هل حديث او كان صحي ما بين جناب المرحوم السحاويان اورنيا اللهم استعان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلغي حالتوه وكلغي مره لو قيس بركان حديث حديث قالي وحي تلمها بيان ان مره سحاويان تابعان لو سومدي كار مره بنده به ساعه الجمعه حقكم تجتاه ومسار خلافيه ترى الخلافه كج waxa ku jira 19 qowl ama 19 madhadda ku jira 11 qowl aanad soo qowl ma tirin karno lawa qowl baa ugu gaajis san qowl waa qowlka oranaya xadiiska marka saxow yahay fihi sahihi muslim wa inta imaamku salaad da oo inta imaamku minbarka uu laga dhameeyo intas hadith kala wa hadith kala oo iyona jalmaamay ya wa soo saaray Abu Daawud iyo asha soo saaranka gaaybka miday soo saare waxaana yahay hadithkaasna waxa uu leeyahay waa saacadda ugu dambeysa xawiyan allahum mustaam baad al-asr qiya 10 ka qowl wax labadan يوم ساعده عدد من يوم الجمعة ساعة ده وقدم بيساعة عصر كويحي كدن بيلا على دن ذكر دعيسو قوم كاسا قراجع وانا الجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة ويهي سنة وحقب الإمام المالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام ابن قيم نساسو الرجحي ابن تيمي نساسو الرجحي كلهم أنهم تنقصوا صنعي ساسي بلنا الرجحان waxa من weeyeen marka meelaha teerikate ugu fiican waxa weeyaan zaadul muad maxay qadday rahimahu allah ta'ala taantu kiyo tobanka qolba jireey bukoyo tobankii hadlaan lawadii gaajaha sheekey xadarakii siir gaajaha hawo sheekey hadal ma khaasoo aqwaashi kare mid kasta mar khaasoo inta la niqaashay dalilkiisu مجلد الكوبات سبحانه صدح بقل إيا اللح إيا طرن إلا صدح بقل إيا اللباتا إيا رحمه الله تعالى وينك سعوناها باب الهيئة هيئة هيئة يقابك وبابي هيئة آآ قابك معنى وحويا جمعه من خلال تجلس قابك تجلسه إياه وتخطر القابي قرأه إلا تلاو صدو وحويا ضدك لقبل تلاو صدو واستقبال الامام امام قنضصه سوقا باليوم الجمعه ولا في جمعه حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغ وحس وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفير ما على احدكم قفيلك اذا كبده دشيس ماها وحدن بيه لو يتخذ هذا وسن ثلاث ثوبين الامر للجمعه جمعه ليس وسن لها لو امروا معنا قوله وخذو كتكدو اودا كضربك اسك بدل لكن ضرب بدل يغمه ينسبا مره هو قال لو امروا si wa saubaymee mehntay shaqadiisa labada maruu ku shaqeynayo wax aan ahayn wuxu hadhashay aan maalkiim barxam halka egg على halka macneed waxa weeye in aad maalka jumcada ad dhar ka bedelato weeyo oo tarfi aanad xirato oo kuwaasana ku shaqeynaysa khamiis aad xiraanin kuwa kala dhexinaato waliba ونحكمت أذابتا يفضائي الكمال في الجمعه دا. ابن القيم رحمه الله تعالى صدح شيء خاص هو. صدح إي صد الرذوب ونحن جمعه ذا يخاص وانتم شرابين أبحثين كتابك عن قراراني انت اكدوا مرخة صدح إي صدح إي ادلال ذو تريني الله تعالى أحسن كتابه إيه بل شيء قرار رحمه الله تعالى أحسن كتاب ألف في السير, السير. كتابك ابو ونسن سيرده النبي لا قري وكتابه سعد بن عاد علل اطلاقي وايه ان حدثني عن, عن نافع ان عبد الله بن عمر قالوا شو كانوا وحو, كان وحو هل روحه كانت الى الجمعه الجمعه حقيذه الا الدهنه دي كل وسب كان يحمر وسريره وتطيب وعد ليس ندري لكن قوديه نق على ريسلك الا يكونين يهيم يا حراما من حرم حج قبر ودي ظله مو قبر طيب وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي حلكان واحد كفنتي عادل المرساتو سليل المالك جو على المرسطه القوا السنه مال مالك الا دد وسسك عبد الله بن ابي بكر المحزمي زينت شوي وستنسريدي على الكي ويد وما لا يتم المصنون الا به هو مصنون سوق عيده طيب عن اما قفوا كورهم يحدثه وشكيه على اني هديته وشكيه انه كان انه هيقولوا كده لان يصلي احدكم مثنوت كذا بظهر الحرقات الرصاصي يغرح مدوغا كلي دشيسا يا خير الله وخير بل من اي أن قعدوا انه فريصو حتى الى قام الامام امامكم مدخلي الساغي يخطب صوخ دنينيه جاءوا يمدو يتخطى صوخ طلطله سنيه رقاب الناس تدقورتودا yow maalinta jumada mareeka jumadaas macnaheedu waa hawiye taa yahay mahad loo kulaylka dhagu xornayteen iyo jeego markay calaad banaa ku dhacdo kulad uu gubtaa suma in wajiga saaru halka ku hayo wajiga baa uga kheyr badan inuu dadka tulaasado inta الله والسلام عليكم قال اماري وخر سنه سنه عند دراغتيها اي يستقبل الناس خروو عيبان ويدا ان سو داهي خطبتي والاخرييه دكته في الظل عصره حدا سو داهري اير وحو يان هلكا قال اماري وخر سنه سنه عند دراغتيها ان يستقبل الناس ثوي لقاء ان يستقبل الناس دتوي قا... يوم الجمعه اماري الجمعه ذا. إذا راد مرقودونه ان يخطب بين خطب من كان منهم قوفا غيرها كميره او يلي القبلة قبلة لا صو خيره اي وغيرها قفلا لا صو خيرن اما قوف امامك قبلة كسو دوخا جيدا اي قوفك ارق انتما واينه حقي باب استقبال الناس الامامه إذا خطب برخص هذه الباب تاسو بابيسه غاس باب القراءتي في صلاه الجمعه قراءه باب هي صلاه الجمعه يدا مرخصوا الاخير طيب ومن تَرَكَهَا قَفْكَ إِيَا كَتَقَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِيَا وَمَنْ قَفْكَ تَرَكَهَا كَتَقَ وَاجْجُمْ عَلَى هذا هو الضمير قيادة العلم من الضمير اللي يرجع إلى أغرى المرجوع من غير عذر للعلم بل كورا قفكها صحوك في صبح النقرية حدثنا يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماسري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود عن نبض حاكم القيس سالم امام بن بشير بويديه ماذا كان يقرؤ محاكيك واخريه به شيخ رسول الله رسول كريس الله عليه السلام يوم الجمعه معلقه الجمعه محاخر يجري على اثر سوره الجمعه سوره الجمعه انه اخر يجري وان غرليده لكن سوره ده امره اخريه فقعد كلامه اخريه قال وحري كانوا يقرؤك اخريه حديث هاشيه وحدثني مالك انه بلغ وحس وغاري الله بن كان وهو يحتسبك الضيستا يوم الجمعه مالك الجمعه وامام يخطب امام في الخطبه اليه وحدثني عن مالك عن صفوان من السريم قال مالك وحور الله الذي مكنه عن النبي من النبي كواري صلى الله عليه وسلم املا من سكمنور قال وحور من ترك الجمعه جمعه قف كتغه ثلاثه مرغاتي صدحجر من غير عذر المعذور عان ولا عله حل العان طوع الله الهي باد دوليا على قلبي قلبي سوخر خدوريا مرفوعه يا حديثك او انصح طريقه اخرى صر او مرفوعه او صحيحه ولياتنا مرفق هذا حراشت ان اد كتي شغته وغاالني ياد هلكا ياد دورت الله اناد دو وحاويان اما الدور ايت عيال اما القف مسافر اما اظو حاسمو لكن ادغه او كوجوبتي جمعتي حتى اعقيديس ان كرتو wa arsala ku gayo bay saadan jahnil lagu ugu cuurdaaray laakin hadii cuurdaar ad haysto islaamarkan aad xalaashin wada dhuluta kabaaltoo hadaad cuurdaar hayso ma ka wada islaamarkan aad xalaashin wada dhuluta kabaaltee kamid tah hadii da cuurdaar leeyso tan wax gambiye ma leh Allahu subhanahu wa ta'ala wuxuu haddhathay خطب وخطب لي خطبتي اللهم خطب يا ملجؤه مالك الجماعه وجلس بينهما أحد فرس الصيد مرخه فقاله شافعي ودعا رحمه الله عليهم جمع على طف والحق بيدين قيب وحي كان انسخيس قيب كان انسخاي قيب وحي كان انسخيس قيب لوحيراهم واقيب اي كو واجب واقيب اي مرخص حويان اي كو واجبين لكن كو اي كو غنتويس جمعه قيب لوحيراهم واقيب اي مرخص حويان كو واجبت اي كونا غنتميس قيبنا واسغرتي اذن لحظه غريا وعاده قيبت اي كو واجبت اي كونا غنتويس كان سحايسوا واقيس مرخص احويا وعيالك يو كونوا عاسبينه يضرب الخيو طيبنا وحيدان واقيب اي مرخص احويا ان الله مستعان اي كو واجبت اي, أي كوة لكن اي كو غنتميسو سيده قف خنوسانيه وخيرها نواس ادو قيب نواس يكدغان سكون وتقسيم كلي وحرم مرخص احويا بوشله كتاب الصلاه في قيام في رمضان الصلاة اللي باب أيو كتابي هاي رمضانة كذي باب الترغيب جعلسين يفت جعل صلاة صلاة في رمضانة كذي وحدث لي يحيى عن مالك عن نشهابي عن عروتة بن الزبير انا عايشة الزوجين وإنبيك حاسك صلى الله عليه وسلم ونرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات الليلة غريم همين ذكبين فصلى بصلاة وحات كذي ناص ثم صلى الليلة القابلتها فيمك سوق ليبوتك ذي فكثر الناس ضدك ما ثم تسمعوا وإسفوهما ديم من الليلة الثالثة أممك الصدحات أو الرغابعة أممك أفراد فلم يخرج إليهم رسول الله الرسول كلا أمونا صلى الله عليه وسلم أمونا إمان نبيك صلى الله عليه وسلم فلما أصبح مرخوا بردي سقال الحوري قد رأيت وأمر كأن لقي كي صنع ولم يمنعون إيم الدين من الخروجي صلى الله عليه إليكم حقي ناليس وبحي إلا أني أنا خشيت وحن كبقي أن تفرض عليكم إليكم أجيبه يا له وذلك أرى كالسنة في رمضان بها هكذا وحن كبقي أني صراوي إحدى جمع إذا النبي قبل الله صلى الله عليه وسلم علاذه أدى إليه أم حي وإلا قوة أجيبه كبقي والحكم يدور مع علتي وجوده عدما علاذه لم يجب له هذا المطال حلو هذا المطال حدثني عمر مالك احمد عم السهبي عن علي عن ابن ابي سلامة بن عبد الرحمن عوف عن ابي سلامة بن عبد الرحمن عوف عن ابي هلال صلى الله عليه وسلم كان حي رقيب كل يجلس في قيام رمضان رمضان مستغيثا من غير أن يأمر بعزيمه صوموا سي واجب انوامر فيا يقول خوري لما قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبي قال ابن شهاب حوري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر امرنا على ذلك السداويهي ثم كان الأمر أمركو على ذلك صاصوا في خلافة بكر وأستدرا من خلافة عمر الخضاب هي قيمته الخلافة عمر الخضاب ونقيمته الخلافة عمر الخضاب أبو حياهيد وأحكى بالله أتداء خلافة عمر الخضاب أبيو حياهيد سندي مرقة سحوياً صديحه إطمنات بشجماد الآخرة أيها المرقة أحلقا سيكب الله هذا امرقى وأحاويا الله مستعين خلافة ديس amar kan taraawiih lii noo sidaa kusu adamma waxaa marxabiy maana jamaalantu ka wada hadda jamaalantaa halka lagu doojiyo jamci ilaa suu malee sidaas u aha ilaamar xille gaaray sanadkii 4 tumnaad ee hijriga ilaalaga gaaray ee sanadkii 2 ee khilaafada asma Umar wal Khataab naahid sidaan muwaafiri uu ku sheegay kitaabii taariikhul khulafa وخدي رمضان اللهم صل وسلم الى انت دورت حريمياني اي وقتي مره صحويان ابي بكر اي خلافه عمر لمده سنه قوديسي كدينا وحاوي عمر با جميع ديبو سويلي وانا كان مسوا ودا حجي ما جا وحكين بو باب في قيام رمضان رمضان مره صحويان مستقيه الله صلي عليه تونا رمضان ما يسر في صوم مضان مما لا ينصرف فهو منصرف ده لماذا وجل وجل هذا هيا الحمد خاي <تصفيق> <تصفيق> وايه بلواحد هذا وحيسا مررت بالرمضان ني بالول بس مررت بالرمضان يا ما ادوب المرض بالرمضان على هذا مررت بالرمضان لا هذا منقار رمضان هذا هو نوعه رمضان اسم... هو اسمه وقامت فاعل كذب مستقس التارية الموتى <صفيق> واي اهل سعونه كل نقوه واي زيادة الالف والنون لقمد باع اللونيك زيادة الالف والنون باع قمد باع هاي <صفيق> <صفيق> ديبو لقم <نهار>. ايه يربيو بصنوه <صفيق> اللهم ستعونه عليها تغلان وحوني مرغز حويا وحدثري من قام الرمضان إيمان واحتسام ما يسعني في قيام الرمضان ما يسعني ما جاوح يكون دوبابيا في قيام الرمضان الرمضان مرخص حوية مساقية حدثني يحياء المالك عن, عن شهاب عن أروة من عن عبد الرحمن من عبد العبد القاري أنه قال خرص وان بحما عمر الخطاف في رمضان رمضان إلى المسجد مساقية حقيسة فإذا الناس وابدتك أوزاع يغوكرت وحوية الكوحكوحة متفرق يقول وكانت تك تكسم ويصلي الرجل لكونت كل النفس نفسيس ويصلي الرجل مرخصت كل فيصلي بالصلاه الرهب كوحه لا تكنيس فقال عمر وحر والله بان قدارتنا ان لا اراه وحسوار لو جمعت واد جمع الله او لا على قاري واحد قاري كل يوم ما كان مثله يشعن الله فجمعه وري على ابي بن كعب قال وحوري ثم خرجوا انصوب حيم معهم عيسى الليلة أخرى هذين كني و الناس ضد كانوا يسلوون اجكار يمسلات قاريهم قاريو غمر خاصو يان سلاديسا ورتوشي ديبه فان قال هذه نعمة, نعمه البدعه بدعه نعمه هذه او تمه واي اللهم صلي ما رخ النعمه البدعه نعمه البدعه هذه اوطان والله تي تي تنامون اي كسيحنا يعني هذه يا افضل صلى برمي الله تي تي يعني اخر الليل وكان الناس تحي يقومون كعوله حبيب كولكيس المهم ما سنعمه البدعه ما له تدري شان ترى اني بدعه حسنه جدا مي بدعه وسيده وبو كلها ويبدع حصل ليله مجلته ويجلن عناد قيمة كميلة وقيبية السنة إمام القرافي كتاب يسعى الفروق لا يقانه وكذلك إزلدين ونعبد السلام في كتابه القواعد في مصالح الأنام يراك روف ربنا وكذلك محمد فهد عبد الباقي في تعليقه على صنن من ماجه ويقبية ويجلتها لكن قيمتها ما قيم السنة ومرقى الصحوية يبدع على قيمة يمي وبدع اللغوية وحي القيبية يبدع على شرع بالعبره سوقي عشان تسيروا بالعش قلوهيه تعض الليل كله يجوا قلوه جايه سيور كان ما جردي بريا والله بالعلو قويه ويا واخ اي قيبين اياا مرك وا بيد علو قويه ويا حتى تا لو سلموا ويان حتى لو سلموا ويو لو نبيت جني وانه وا مصالح المرسله لا تكتب عني شيئا الا القران سو كل مش على سنه في صحيح مسلم طيب سابا اجه قرى يدي مرخ وحويا بالعه حصرما وبدعي بدعمه ويجل قبر عمر ومحي وبدعه اللغويه هذا او وكوان جمي اللغه تاي ان دب كسو نولين ان بي عصفان وحره بلاوي سوما ان انما ان البدع احد صنائنا او اجدين يا عدي امام ابن تيميه كتابي في من هذه السنه النبويه في النقد كلام الشيعة القدريه وكشف رحمه الله تعالى مجلد كافرا صف حرم صرح بقول يلاسان يا فرق رحمه الله تعالى وكذلك ووح يريد واوغ مغا سبب بدعه لانه ما فعلها افتداء وحاوي ووحمرك وبضعة لغوية صوبة أولوغوري النبي كوري وليس ذلك بدعة شرعية فإن البضعة الشرعية التي هي الضلال هي ما فعل بغير الدليل الشرعي بغير الإمام الزرقاني في شرحه على الموضع يسمون رحمه الله تعالى أصاسه كل المامية وكذلك وحدة المامية الإمام العيني كتاب في سؤاله يقع عن القاري في شرح سريح البخاري بجلالك اللي حاصف وحوية جسك ويطمنات اللهم صعى صفحانه بقولي يو لباتن يلح ويسون تلمامي الله تعالى وكلهم والشيخ حسن ابن عبد الحميد الحلبي كتاب في صلوية قاما علم واصول البدع كتاب في صلوية بيصون كورا رحمه الله تعالى وكذلك إمام الشاطبي كتاب في صلوية تسام لباتن بكورا يسونه وحوه يا مجلد كم كوباد أما جزك كوباد صفحانه بقول يسدات يسدات إلى اللبب بقول يالباتن رحيم الله تعالى المهم وحكوا ذا مساله امر قواسله كتابك هذا دليل لك كتاب, كتاب, كتاب سوي ما هي علم اصول البدعنا اشكالاتكم يساله الكسار ورط انا سالك الجوابي المهم وحن كوذا و ابو لايطان كم ودايب و ديب كبلابو كودايه وخ دينته لو سودريد دي ماها ان دينته لو سودرينه وحد كفهميسا تيجمع علي محمد سوي علم لو غتغي علم مرخه ماشي كحد ديبكه كاينه وياه مرخه ما وشه تقسيم كان امام الشاطبي كتاب رسالة احتصام كجوابي ووربانا لا دوده لا دوده مناقشة بدنسمي وكذلك ابو شامة الشافعي كتاب الصلوقي قال باضع على انكار البدع والحوادث الذين كانوا دائم المسائل هذه و واهي حاج عن وحدثني عمالك عم محمد بن يوسف محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي محمد بن يوسف ابن عبد الله بن يزيد الكندي المذلي الأعرج لنقروها وثقة من رواة الشيخين بخارج المسلم بها كورية عن صائب بن يزيد بن كور رحمه الله تعالى صائب بن يزيد بن سعيد بن الثمامة الكندي والسحابي له الحديث من نبي رحمه الله تعالى سوات الدوجير وحجة الوداع كقيم قاتل رحمه الله تعالى قيم كسعوم أنه قال بحوري أمر عمر وخطاب أمره رحمه السحابي وك... وصحابي الدأذير وبي بن كعب أمره الطميم الداريه أن يقوم للناس الذين يستطيعون القيام بإحدى عشر وقعة كي يطورق عوض الذين يتكيام قالوا وحوروا وقد كان القارئ وقارئوا وحوروا يقرأوا كي أخرى بالمئين بقلال حتى كنا إلا أنوهين نعتمد كل عسلنا على العصي أولها من طول القيام تغلل للدرسل وما كنا مانا هنا صرف كل كبحنا إلا في فروع الفجر في الصبح أو الكيس مهيان وحدثني عن مالكين ان يزيد من الغومان انه قالوا بحول الناس صدقوا حين يقومون كوي ساقة في زمان عمر وخضاب وقت عمر وخضاب في رمضان بشر رمضان بثلاث وعشرين رقعة صدحي الله واتنقرق عضوض مرقة تراويحة صدحي الله واتنقرق عضوض من لقد لي كرام مسألة اي هذا مسألة ناسي ومسألة مرقة صحويا خلافية بينها العلمي وينك صلى الله ان شاء الله وتبارك وتعالى وحير وحدثني عن مالك عند داود والحسين انه سمع الاعرج يوم قال يقول ما ادركت الناس قد ما نساهلهم الا وهم يغنون يلعنون الكفرة قال ادي و نعدل يمويا نشرب هذا المشرب هذا و و كنود قالوا وحر وكان القاري وقاروا هيقروك اخر سوره البقره في ثمان رقعات سدار عدو سوره البقره قد منجل فاذا قام بها مرخو يستاغ في 12 عشر النبي صلى الله عليه وسلم مرخو استاغنا راى الناس قد يقولوا لك جن وحويا فاذا قام مرخو يستاغ biha salada 13 rak'a laba toban rak'a oo marku ka dhigo dadku waxa weerka jireen ka fadaydiye bimaana siddeed baa bagalada ugu ciyaar kharso ma laakiin markii surato bagalada laba toban ugu qaybiye laba toban rak'aad oo wuxuu arkayna laga fadaydiye wuxuu haddha li Umar ibn Abdullah ibn Abi Bakr galu wuxuu leeyahay quliso walaa kun وحاويان سحورته وحم سوددجيسن جرني بالطعام الراشنكه مخافة الفجر انه وكبقي الى الصبح ومساهله وحدثني عمرك عن شام عروه علبه عندك وان ذكر عمر وكان عبد الله بن بوها لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد هو يحرسه عبد الله بن ديب دي كحرسه ومنها يده كانت معنا مرخيه دواته كانوا وحيقومو كي استاقا يقرؤوا اخريج عايشة عائشه في رمضان مشى رمضان سوره تجلجله طيب امساله اخرى وهي مساله خلافيه ولا سكحيه اا وحاوا علماء قيبه كيمين waxay ku tagen in la sukareeyo marka saa الله تعالى الى وترك مرحله الصدر علماء قيبه كيمين waxay ku tagen in la sukana ya Allahu musta'an اا صد يلح illa tukaniyo bay ku tagen ne sodan iyo waxu jeeda قارقدو waxay idaaheen waxa la tukan 506 qarqod waxay كان 400 baa la tukan 3 witri kana waa lagu daray qarqod waxay idaaheen maye 420 baa la tukan hal baa lagu daray witriya qarqod waxay idaaheen maye waxa la tukan 700 iyo 400 qarqod boqol baa iska miilayeen wama ila dhaliikoo mise khilafiya laakin وان الجواهير اهل العلم اي قمان مركو 19 waxaa la soo waafaqsan yahay in 19 lagu waxa way lagu gaabsanay falli balantahay laakiin ma laga ziyadir kara ala qowlad gaajji waxa laga ziyadir kara waqtiga ugu yar waxa dhig gala wala qasiyadi kara waana sida jawahir ahli ilmi ay qamaan baadhun ulamaa muasirin wax kamida sayyid ash-shaykh al-Albani rahimahullah و تعلمي دي سي رقم لمده شيخ رحمه الله تعالى وحاكو تگيل لا يمكن و واجبك ان توقلو قاصد حديث جمت المامسه اسمحي لاتن اللي تكلمنا الاحسن ادوا كسر و ري لحده لو ضعيف و حي لو ضعيفين هو شيغي كسو لو وافق و اي مو يعني بالبرد حي الله تعالى وحنورخه اسو نقنينه و واه واه لاشيالين كران وحنا تلماماي شيخ الله تعالى كتابه مجموعه الفتاوى مجل كل اللهياتنات مكاورة رحمه الله تعالى إن لديك زيادة الكرب إمنا عبد البر الله تعالى في التمهيد مكاورة يسأل إن لديك زيادة الكرب لجنة دائمة في فتاة وها بيضنك كاورة إن لديك زيادة الكرب ما هذا الدليل هو سلاة الليل مثنع مثنع الله أعلموا يعني سلاة الليلكم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدتهم وضعوا الله أعلموا وضعوا مكا الصبح من أشاكة بغضاء حبتكم ويتنين وغايروا وضعوا بمياشة وقدم بيسات وحكى له الدليل في حديثك كعب بن مالك فعني على نفسك بكثرة سجودي أي بكثرة سلاويا سلاة فربنا وصمم مضلقة والله فربني ويا وحكى له الدليل في حديثك كري إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها وحط عنها خطيئة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنها بها خطيئة حديثك السنوى الدليل إذن وحاوليا ولغا الزياد كرا بالعلمات الغيبك من إجماعه بالصول النغليا واختغي سلفك حديثك مياه ورئيس وصديحه لواته وأن صحي حديثك وأن صحي سأليك بذلك صغيرا صحي وحاكمين مرقا صحي طريقة إمام ماجه وحاكمين مرقا صحي حديثك طريقة الله مستعان إمام أحمد يغيرك طريقة وحاكمين كنها طاين وصعنا إلى طرق خلوف ربنا وحديث صحيحة مركز سنة غاية جحاء اسوس وضوضوب عمر و الخطاب و اختلوا صديحي الله و اعتقلوا قماله و قبصتي يا اتكو قبصتي ميزلتي مية و سكوط العلماء يدلوا على الرغضة بالإلها سادلتي لحوية النبي صلى الله عليه وسلم محدثين امونا اران كي يطلقها كليا و امورها سحوية لتكن كرام امونا اران نبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بطريقة مصروق, مصروق الجعدي هي طريقة كليا اللهم استعانوا حوية بسلامة عبد الرحمن عفو لبعض طريق بيكسوا أروني حديث أراني ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها إحدى عشر غقعة لبعض طريقنا فعل كيسة كريمة المامين سمينا فهمين قول كيسية وحاية لمثنا مثنا فإذا خشيت الصلحة بأيها فعل كنا قول كما بخسيس كربا كما هو مقرون في وصول الفقه فعل كي يقول كي اسمها خسيسان اسمنا عارض الكرام سمينا فهمين اسمها خسيسان وقال لقزل يالين waxaa uu wajiyay nadii sadex iyo toban laga dhigana tukoo hadii laga dhigo 12 toban tukoo labada waa la sameyn karaa way banaanta laakiin waxa fali badan loo iswaaf qaxay ijmaaca hatta annaga